「嘘でござる」<音楽> 「みんなで観てく ونعوذ بالله من شرور ع انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي ل ل ه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و أ ش ه د أ ن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله و ص ف ي ح ه وخليله حتى الامانه وبلغ ا ل ر س ا ل ة ونصح ا ل أ م ة وكشف ا ل أ م ة وجاهد الله عبر جهاده حتى أ د ا ه اليقين و ت ر ك ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ن ى المحبه ا ل ب ي و ا ل خ ر ي ل الوارده الوار دلها كنهارها لا يزن عنها الا ذلك ولا ي ت ذ ك ه ا إ ل ا الله اما بعد ارسل إ خ و ت ي و أ ح ب ت ي وحياه بتقوى ا ل ل ف إ ن خير ما اوصى به مهد اخوانه تقوى الله حيث أ م ر ن ا به ك ا ب العزيز بعد عودته الشيطان الرجيم التي تستوجب أ ن ن س ت ع ي به أ م ا م كل ا ل أ د ي ا ن و أ م ا م كل النظريات و أ م ا م كل المناهج الدخيله التي تدخل على ا ل أ م ر ف م ع ر ف ة الدين حق ا ل م ع ر ف ة هي ا ل ن ج ا ة وبها تتحقق العزه المنشوده أ ق و ل هذا الكلام ل أ ن أ غ ل ب ن ا و ا ل أ س د الشديد صار انتماؤه إ ل ى ا ل إ س ل ا م اسميا أ ك ث ر من ح ق ي ق ة صار انتماؤه إ ل ى كتاب الله مجرد قراءه او ت ب ر غ من, من غير انسانه إ ل ى واقع حي يسير به بين الناس صار انتمامه إ ل ى محمد صلى الله عليه وسلم مجرد ص ل ا ة عليه إ ذ ا ذكر وفي كثير من ا ل أ ح ي ا ن إ ذ ا ذكر لم يصلى عليه صار انتمامه إ ل ى الله جل جلاله مجرد قول لا يستحضر معه ل ا يستحضر الصفات ولا يستحضر أ و ا م ر ه التي أ ن ز ل ه ا عليه ونواهيه التي نهاك ان تقترفها فما المطلوب منا المطلوب منا أ ن نكتشفها م س ى ان نعرف عظيم ا ل ن ع م ة التي أ ن ع م الله علينا ب أ ن جعلنا مسلمين ب أ ن جعلنا أ ت ب ا ع ا لهذا الدين ب أ ن أ ر ا د منا أ ن نكون حقا م ق ت د و ن بالمصطفى صلى الله عليه وسلم أ ن نكون حقا عبادا لله وما خلقت الجن أ ن نفهم ح ق ي ق ة ا ل ع ب ا د ة أ ي ح ق ي ق ة التوحيد إ ذ ا عرفنا هذا واكتشفنا عظيم ن ع م ة الله علينا ب أ ن اصطفانا من بين الامم واختارنا من بين هذه المليارات من البشر أ ن نكون ح م ل ة للتوحيد منتسبين الى هذا ا ل إ س ل ا م العظيم إ ذ ا اكتشفنا هذا أ ع د ن ا ا ل م س ل ا م الى عزه و أ ع د ن ا الشرع ة إ ل ى واقع يحكمون ويحكم الناس أ م ا إ ذ ا تخاذلنا عن اكتشاف انفسنا واكتشاف ح ق ي ق ة ا ل ر س ا ل ة التي من أ ج ل ه ا خلقنا ومعرفه كتابنا حق ا ل م ع ر ف ة ب أ ن نخرجه من طور ا ل ق ر ا ء ة والتفرق الى طور التدبر و إ ن ز ا ل ه على الواقع م م ا ر س ة كما يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا عرفنا قبل ذلك س ي ر ة و ح ي ا ة هذا النبي الذي اصطفاه الله على ا ل أ ن ب ي ا ء و ا س ت ف ا ه على الخلق ليكون حامل اكمل ر س ا ل ة و أ ع ظ م ر س ا ل ة أ ن ز ل ت على البشر من أ ج ل إ ن ق ا ذ ه م من ع ب ا د ة ما دون الله و إ د خ ا ل ه م إ ل ى التوحيد الذي من أ ج ل ه خ ل ق م إ ل ى م ع ر ف ة قبل ذلك وهو ا ل أ ه م ل أ ن كل ما ذكره مرتبط به وهو معرفه الله ي جل وعلا الله هذه ا ل ك ل م ة ا ل ع ظ ي م ة هذا الرب العظيم من هو ان نعرف ا ل ص ف ا د ة أ ن نفهمها حق الفهم ل أ ن ه م لا يمكن أ ن يتحقق التوحيد بدون معرفه الموحد وهو الله جل جلاله ولذلك لا يمكن لمسلم أ ن يكون ملتزما ب ا ل إ س ل ا م حقا وهو يجهل الرب الذي ي ع ب د ه وهو يجهل أ ن الله يفرح و أ ن الله يغضب أ ن الله يحب و أ ن الله يبغض أ ن الله بيده م ل ك و كل شيء وان أ ن ص ب ع أو أ قلوب العباد بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إ ذ ا جهل هذا وغيره فكيف سينتصر لله حق ا ل م ن ت ص ا ر فكيف سينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أ ن ه مبعوث من هذا الرب العظيم العظيم الذي هو كلامه الموجه إ ل ي ه من أ ج ل ا تطبقه ي كيف سينتصر له وهو لم يعرف العصم ا ل أ و ل الذي يقام عليه ه ا الدين وهو ت و ح ي ن الله جل وعلا هذه شذرات و إ ش ا ر ا ت من أ ج ل ان تسعى ل م ع ر ف ة ربنا و م ع ر ف ة نبينا صلى الله عليه وسلم ومعرفه كتابنا و ا ل ر س ا ل ة التي من اجلها وجدنا شذرات نلقيها بيننا حتى نعرف الطريقه التي ف ي ه ا نكتشف أ م ف س ن ا ل أ ن الله سبحانه وتعالى جعل من قلب ا ل مؤمن ق و ة ي ح ت ز لها الكون كله اذا اعرف الطريقه الصحيحه الى الله سبحانه وتعالى اكتفي بهذه الشبابات لاتكلم عن الواقع الذي نعيشه كثير من المسلمين اليوم لا يعرفون م ن ح ن وشبابه اليوم متشبهين في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم ل ل أ س ف الشديد أ ن كثيرا ً من أ ه ل ا ل إ س ل ا م ينسقون وراء ما ينظر به أ ع د ا ء هذا الدين فصاروا يتمششون من رواد المساجد ويصدقون الشائعات التي ي ح ا ك ضدهم حتى ينفروا بينهم وبين هذا الشعب المسلم الذي هو في حقيقته يحب ا ل إ س ل ا م لكن هناك شجر دونه ودون تطبيق ا ل إ س ل ا م على ا ل هذا القول في هذه البلاد ما هو أ ص ل ه م ما هي هويتهم بين قوسهم يحب ا ل إ س ل ا م لكن هناك جدر دونه ودون ت ط ب ق ا ل إ س ل ا م على هذه البعض احل ا ل إ س ل ا م في هذه البلاد ما هي هويتهم بين قوسين إلى, الى من يعود تاريخهم أ ل ي س الى ا ل إ س ل ا م أ ل ي س ت هويتهم م ر ت ب ط ة ب أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحين لهذه ا ل أ ر ض المباركه يجب عليهم أ ن يعلنوا م قول الله جل وعلا ه ان جاءكم فاسق بنبع فتبينوا ن و إ ذ ا كانت هذه ا ل آ ي ة نزلت في أ ص ح ا ب ه نزلت في المسلمين فيما بينهم أ ي إ ن جاءك مسلم بخبر لا تصدقه حتى ت ت أ ك د منه حتى تعلم صحته حتى تعلم ثقوته فلا تضر ه أ ح د ا ً فمثالك إ ذ ا كانت الشائعات تصدر, تصدر عن أ ح د ا ل إ س ل ا م تصدر عمن ن يحيط ب ا ل إ س ل ا م وينظر به ليلا ونهارا ف أ ن ت أ ي ه ا المسلم يا من ترتاد المساجد أ ن ت أ و ل الناس من يتوجب عليك ا ع م ل هذه ا ل آ ي ة فضلا عن أ ن تعمل حسن الظن الواجب تطبيقه على أ ه ل ا ل إ س ل ا م فلا ت ض ن من اخوانك إ ل ا خيرا و أ ن ندفع عنهم كما ت ل د ف ع عن نفسك لماذا ي ص ر ف و ن أ ه ل ا ل إ س ل ا م اليوم لماذا يشوهون من يطلقون ع ل ي ه ب ا ل س ل ف ي ة لماذا كل هذا ا ل ح ق ي ق ة ت ب ي ن واضحه لكن المشكل فينا نحن أ ه ل ا ل إ س ل ا م كما قال تعالى وفيكم سماعون لهم ا ل م ش ك ل ة فينا هؤلاء أ ي أ ن ا و أ ن ت اليس ممن يحب الله ويحب رسوله ويحب كتابه ويحب تطبيق شرع الله على هذه ا ل أ ر ض أ ل ي س كذلك ح ق ي ق ة أ م أ ن ن ا ندعي ذلك ب أ ف و ا ه ن ا وتمكنهم قلوبنا و تنكره افعالنا و تنكره ممارساتنا حتى صار الاخر الملتحي عباره عن رجل او مخلوق اسقط من كوكب اخر شخص غريب في امته و صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم لما تحدث عن الغرباء من هم يا رسول الله قال الذين يريدون ما ا د الناس من سنه ف إ ذ ا احيى شاب مسلم س ن ة س ن ا ن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار غريبا بين أ ه ل ا ل إ س ل ا م قبل أ ن يكون غريبا بين من يحاربون هذا الدين العظيم صار الملتحي ك أ ن ه عدو ك أ ن ه إ ن س ا ن ف ا ت ك بالمسلمين لا ت أ خ ذ هذه ا ل ص و ر ة التي يروجها أ ع د ا ء الله عنا نحن لا نحب لهذا الشعب المسلم إ ل ا الخير وهذا الشعب في حقيقته يحب ا ل إ س ل ا م فيجب علينا خ ا ص ة نحن رواد المساجد أ ن نكسر هذه الحواجز بين الشعب وبين هؤلاء الشباب الملتزم الذي يريد تطبيق شرع الله يريد إ ع ا د ة المجد لهذا الدين يريد إ ع ا د ة ا ل ع ز ة لكتاب الله يريد إ ع ا د ة الاعتبار للمساجد يريد إ ع ا د ة الاعتبار للمتعه المسلمه التي جعلوا منها ب ض ا ع ة تباع وتشترى ك أ ن ه ا ج ا ر ي ة تباع في سوق النخاسه هذا الشباب المسلم يجب أ ن تكسر الجدر التي تمنع رواد المساجد وتمنع هذا الشعب المسلم من فهمه أ ن ه شباب يريد أ ن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله من يتشبه بهؤلاء ا ل ك ف ر ممن ت ع ر ف و ن من ل ا ع ب ك ر ة القدم ومن الفنانين وغيرهم لا يستنكرون اهل الاسلام لا يستنكرون مظهره و ط ر ي ق ة حياقته و ط ر ي ق ة ل ب ا س ه م ويستنكرون من يتشبث برسول الله صلى الله عليه وسلم يستنكرون عليه لحيته يستنكرون عليه قميصه يستنكرون عليه طريقه ص ل ا ة ه وتعبده وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما ر أ ي ت م ان نصلي سبحان الله ا ل م ف ه ي م ن ق ل ب ت الموازين ق ل ب ت فعلينا أ ه ل ا ل إ س ل ا م أ ن نحسن الظن في اهل ا ل إ س ل ا م أ ن لا ن أ خ ذ أ خ ب ا ر ن ا عن من عدائنا أ ن لا ننسى خ ر ن ا الشيعات ن ح ن ا م ه أ و ج د ت علمين تميزت به مع انسان امم ولم يوجد في تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة مثل هذين العلمين العلم ا ل أ و ل علم اصول الفقه وهي تلك القواعد التي من خلالها يستخرج المجتهد والفقير ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة والعلم الثاني هو علم ا ل أ خ ب ا ر علم الرجال ممن تاخذ الخبر وكيف تغربله بل كيف تنخله ن خ ل ة كيف تتثبت منه هذا العلم العظيم يجب أ ن ينطبع على سلوك ا ل أ م ة حتى ت ن ق ي أ خ ب ا ر ه ا فلا تاخذ خ ذ ل ولا السمين حتى ولا فلا غ ة ت الرد حتى تميزه من السمير فلا تاخذ عن اعداء امتها بل تاخذ عن ا ل ت ق ا ر هذا العلم يخبر ع ل ه اهل الاسلام ممن يستقي اهل الاسلام و أ خ ص ص و ا ب ا ذ ك ر رواد المساجد في ا ل م ر ت ب ة الاولى ي أ خ ذ و ن اخبارهم من أ ع د ا ء المساجد مازال صمم ا ل إ ع ل ا م الذي غرسه أ ع د ا ء هذا الدين لمده عقول في عقول شعوبنا المسلمه وفي عقول رواد المساجد مازال جاثما في هذه العقول رغم أ ن هؤلاء الحكام قد انهارت صروحه وزلزلت عروشه فلماذا لم يزلزل هذا الصنم في عقول رواد المساجد لماذا لم يعودوا الى ا ل ق ر آ ن ع و د ة فيها تدبر وفيها ص د ق حتى يميزوا بين الحق و ا ل ب ا ط ن لماذا يرهبون الناس منا لماذا ي ح ش و ن من الصدع ب ك ل م ة الحق و ا ل د ع و ة إ ل ى تطبيق شرع الله لماذا يشوهوننا لماذا في كل منبر يتكلم عنا ويخوف منا لماذا كل هذا لانهم أ ن يخشون ه م م على ص ل ل ح ه م أ يخشون ل ي ي ت ه م على مصالحهم فقط ل أ ن ه م يخشون أ ي ض ا على مصالح الرب على مصالح أ م ر ي ك ا والاتحاد ا ل أ و ر و ب ي وغيرهم من اليهود والنصارى فلا يمكن لهم أ ن يحفظوا مصالح هؤلاء إ ل ا بالتنفير من وبمحاربتنا فلماذا يمزق اهل الاسلام وراء الخططات اين احسنوا الضعيف نعم نحن نتمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نتمسك بكتاب الله كما هو نسل على فهم سلفنا نتمسك بديننا في كل ك ب ي ر ة و ص غ ي ر ة لا نحيد عن الكتاب و ا ل س ن ة ولا أ ق و ا ل أ ئ م ت ن ا من سلفنا لا نحيد عن ه ا ق ي د ه مهمله ل أ ن ن ا هكذا ك ب ر ن وهكذا أ ر ا د الله منا فهل ينطم علينا من يخالفنا أ ن نتمسك بديننا بالله عليكم لما يخفى لرسول الله صلى الله عليه وسلم و ي ش م ر ويسرق ل فيقول من يقول من شبابنا نصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنكر عليه بعض اهل الاسلام قوه المساجد بالله عليكم أ ل م يطرح السؤال هل محمد صلى الله عليه وسلم بعث لهؤلاء ا ل ف ك ن ة خ ا ص ة أ م انه هو رسول أ ر س ل للعالمين و أ ن أ و ل الناس بالانتصار له بل هو بالموت دونه اهل الاسلام امن ه ذ الكبائر كيف نقول في صلاتنا أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله ولما يهان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ت ت ح ر ك فينا ش ع ر كيف ندعي أ ن ن ا لن ت س ب إ ل ي ه صلى الله عليه وسلم و ن س أ ل الله أ ن يحشرنا في زمرته وعندما يهان ب أ ب ي هو وامي صلى الله عليه وسلم ن د ع و ا ل أ م ر لشباب نحن ن ت ه م ه بالتعصق و ن ت ه م ه بالتطرف و نستعمل مصطلحات اعداء في ت س و ي ه سبحان الله أ ي ن المنصر قبل أ ن يكون معنا اين المنصر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من من المسلمين أ ن ك ر ما وقع منذ أ س ا ب ي ع في ل ز ا ر ه من إ ل ا القليل إ ل ا وقع من الله و إ ذ ا قام هؤلاء ا ل ش م ا ب يستنكر عنه دعاه ا ل ض و مطمتعه وهيده اقول إ خ و ا ن ي رواد المساجد خاصه ا ل إ س ل ا م ليس حكرا على ط ا ئ ف ة والرسول ليس حكرا على ط ا ئ ف ة و ا ل ق ر آ ن ليس حكرا على ط ا ئ ف ة يجب أ ن ننغرس ب قلوبنا ا ل غ ي ر ة على ديننا يجب أ ن نستعلي بديننا يجب أ ن نعتز به لماذا لما ذ ا لما يجلس ا ل ل ا ئ ك ي والعلماني وكل ايه منئين في منابر الاعلام يصدعون بعقائدهم ويعتزون بمفاجئهم ويفتخرون ب أ ن ه م لا يردون الى الاسلام المسلمين في حين لما يظهر من ينتسب إ ل ى ا ل إ س ل ا م يتنازل ع ن ى ا ع ز ا ز الدين أ ي ن قوله تعالى ولله ا ل ع ز ة ولرسوله وللمؤمنين أ ي ن الاستعلاء ب ا ل إ ي م ا ن أ ي ن معنى أ ن الله اصطفاك من دون مليارات البشر أ ن تكون مسلما له أ ن تكون موحدا فلماذا تخشى بدينه وتتخاذل عن إ ع ز ا ز ه في حين أ ن عدوك مقابلك يعتز بما هو عليه يعتز بعلمانيته ولائكيته يشعر ب أ ن ه لا يؤمن بالله فلماذا لا تشعر ب أ ن ك تحكيم ب و ت شرع الله لماذا لا تشعر ب أ ن ك تريد أ ن تعيد لهذا الشعب أ ن تعيد له اصله وهو ا ل إ س ل ا م لماذا هذه التساؤلات يجب على كل واحد منا أ ن ي س أ ل نفسه أ ق و ل إ خ و ا ن ي لا تخشوا هؤلاء الذين يسلمونهم ليلا ونهارا فوالله إ ن ه م يحبون الخير لهذه البلاد ولشعبها ولسائر شعوب المسلمين الانتساب إ ل ى محمد صلى الله عليه وسلم الانتساب إ ل ى كتاب الله جل في علاه الانتساب إ ل ى الله بتحقيق ا ل ع ب ا د ة التي من أ ج ل ه ا خبركم ما هي هذه ا ل ح ي ا ة هذه ا ل ح ي ا ة ز ا ئ ل ة ز ا ئ ل ة ز ا ئ ل ة فما الذي سنقوله معنا لا شيء غير أ ع م ا ل ن ا لا شيء غير أ ن نكون في طريق الله سبحانه وتعالى ولا يمكن لنا أ ن يتم ايماننا إ ل ا إ ذ ا أ ح ب ب ن ا الخير لهذا الشعب المسلم لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه م ا يحب لنفسه فنحن نحب ل أ ن ف س ن ا أ ن نحكم بشرع الله على س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتم إ ي م ا ن ن ا حتى نحب هذا أ ي ض ا لهذا الشعب حتى نحب هذا أ ي ض ا ل إ خ و ا ن ن ا ممن يخالفون المنهج ويخالفوننا ا ل ط ر ي ق ة فيا إ خ و ا ن ن ا هذه ايدينا م ر س و ط ة إ ل ي ك م نريد لكم الخير وان خالفناكم وان قلنا ب أ ن ن ا لا نؤمن ب ط ر ي ق ة الانتخابات و ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة ل أ ن ه لا يمكن ابدا أ ن ي ط ب ق ا ل إ س ل ا م من طريق يرسمها أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م من طريق يحارب بها ا ل إ س ل ا م لا يمكن أ ن يقام شرع الله إ ل ا بما شرع الله لا يقام شرع الله بما شرع أ ع د ا الله نعم نحن لا نؤمن بهذه ا ل ن ه ب ة ل أ ن الله جل و ع ل ا ل ه اخبرنا في كتابه أ ن هؤلاء لك ي ر ض و ا عنك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من ذ ن ب لن ي ر ض و ع ن ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إ ن ا س ت ط ا ع هذه آ ي ا ت مركبات فهل يمكن ل ع ا ق ل أ ن يتصور أ ن ه بطريق هؤلاء الذين يناصبوننا العداء و أ ن ع د ا ء ه م س ت م ر إ ل ى يوم القيامه ة ل يمكن بطريقتهم أ ن ننتهي إ ل ى ت ط ب ي ق شرع ا ل ه هذا لا يمكن قبوله عقلا فضلا عن الواقع والممارسات والتجارب التي وقعت في ا ل م ر د ن ف أ ي ن النتائج أ ي ن النتائج انظروا إ ل ى المغرب الى مصر إ ل ى ا ل أ ر د ن إلى إ ل ى الجزائر التجارب ح د ي ث ة فاين ش ر م الله هل يمكن بطريق ا ل أ ع د ا ء أ ن نطبق ما يحاربنا ا ل أ ع د ا ء عليه لا يمكن فلذلك نحن لما نقول هذا نعلن عما نعتقده ونعتز باعتقادنا وهذا لا ي ع د ي أ ن ن ا نحارب إ خ و ا ن ن ا بل نحن نلتمس لهم عذرا اما ب أ ن ه م ي ت أ و ل و ن أ و ب أ ن ه م يرون ا ل م ص ل ح ة في ذلك ونحن نقول ب ي اعلى الصوت أ ن ه ا م ص ل ح ة م و ه و م ه غير م ع ت ب ر ة شرعا ومع ذلك نبسط ايدينا ل إ خ و ا ن ن ا عسى الله أ ن يعيدهم اليه أ ن يعيدهم إ ل ى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الراضيه ل صلى ه ب أ ن يسير في طريق النبوء و ا ل ت ب ا د طريق أ ن ه لا يمكن أ ن يقام شرع الله الا بما شرع اعداء الله. الله طريق أ ن ه لا يمكن أ ن يكون في ا ل إ س ل ا م ب ق ع ة أ و منطقه ر م ا د ي ة طريق إ م ا كفر و إ م ا إ ي م ا ن لا نحب أ ن ندخل في صراع مع إ خ و ا ن ن ا هذا ما يريده أ ع د ا ء الله ولكن نريد من إ خ و ا ن ن ا أ ن يفتحوا ذنوبهم لنا و أ ن يفتحوا اذانهم لنا ليسمعوا ادلتنا وليسمعوا ما نؤمن به وما نعتقده ف إ ن ه م من باب أ و ل ى أ ن يستمعوا ل إ خ و ا ن ه م و أ ن يقراوا ل إ خ و ا ن ه م قبل أ ن يستمعوا ل أ ع د ا ء ديننا من الذين ي ج ه د و ن بكفرهم و ع د ه م ليلا ونهارا أ ن يقراوا لنا قبل أ ن يقراوا ل أ ع د ا ئ ن ا أ ن يفهمونا قبل أ ن يفهموا أ ع د ا ء ن ا ل أ ن ن ا اخوانهم و ه اخواننا هذه دعوتنا هذا هو منهجنا منهجنا واضح لا نرضى فيه ب أ ن ص ا ف الحلول وكما قال مشايخنا هذا ديننا لو كان مفروشا بالورود لكان محمد صلى الله عليه وسلم أ و ك ل الناس ل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك طريقا الدماء وطريق ة التعذيب والتهجير و ا ل إ خ ر ا ج من الوطن هذا هو ديننا فهل نحن افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل إ س ل ا م دين تكليف والتكليف مشتق من الكلفه اي ا ل م ش ق ة لا يمكن أ ن يقوم ا ل إ س ل ا م إ ل ا ب م ش ق ة إ ل ا ببذل إ ل ا بعطاء إ ل ا بتضحيات إ ل الا بدماء إ بجوع ش ل إلا ا بحرماء إلا ب هذا هو طريق ا ل أ ن ب ي ا ء من من ا ل أ ن ب ي ا ء لم ي ع ذ ف من من ا ل أ ن ب ي ا ء لم يهجر من من ا ل أ ن ب ي ا ء لم يحارب ونحن نقول أ ن ن ا اتبع ا ل أ ن ب ي ا ء ونريد أ ن نصل إ ل ى ت ح د ي م شرع ا ل أ ن ب ي ا ء من غير تضحيات لا يمكن لا يمكن ابدا قل هذه سبيلي أ د ع و إ ل ى الله على بصيره أ ن ا ومن اتبعنا فهذه سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن اتباعه فعلينا أ ن ندفع ا ل ض ر ي ب ة كما دفعها أ ت ب ا ع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون بحق م س ت م س م ي ن بسبيله صلى الله عليه وسلم فيا ا خ و ا ن ا يا أ ح ب ت ن ا يا من نحب لكم الخير يا رواد ا ل م ت ا ج ن يا من يخالفنا في فهم ا ل إ س ل ا م اسمعوا ل ي ن ا بهذا النور الصغير افتحوا قلوبكم لنا بشوا في وجوهنا واسمعوا منا و ف ه م و ن ا فوالله لا نريد إ ل ا الخير ولا نريد إ ل ا شرع الله جل في علاه لا نريد إ ل ا تحكيمه كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد لكن بالطريق التي يرضى بها الله عنا لا بطريق سطرها أ ع د ا ء الله سطرها أ ع د ا ء هذا الدين هذا عقلا من غير أ ن نعود إ ل ى الشرع عقلا غير مقبول فافهموا منا فافهموا منا ولنتصافح ونضع ايدينا في ايدي بعض فوالله إ ن الحق واحد لا يتعدد و إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف الحق إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرفه عقلا وواقعا ثم شرعا فانظر إ ل ى ا ص ح ا ب لا يمكن عقلا وواقعا أ ن يجتمع العالم كله مسلمهم و ك ا ف ر ه م ب ي خ ا ل ف أ ه ل هذه الطريقه إ ل ا إ ذ ا كانوا هم أ ه ل الحق إ ل ا إ ذ ا كانوا هم الذين بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه م لن ينقطعوا عن س ل س ل ة الحق المرتبط أ و ل ه ا برسول الله صلى الله عليه وسلم و آ خ ر ه ا بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام لا تزال ط ا ئ ف ة من ا م ه ظ ا ه د ي ن على الحق حتى يقاتل آ خ ر ه م ا ل د ج ا ل ش إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف من هم فانظر إ ل ى العالم ق ا ط ب ة مسلمهم و ك ا ف ر ه م إ ن عادوهم إ ن خالفوهم إ ن خذلوهم فاعلم أ ن ه م أ ه ل الحق فاعلم أ ن ه م من بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحق بهم ماديا ومعنويا وكن في صفوفهم ف إ ن لم تستطع فلا ت خ ذ من عنهم فلا تخطل عنهم ادعو لهم بالتوفيق ولا تكن عونا ل أ ح د ا د ه م هذا ما أ ح ب ان اوصله أ أن ح ب ن و لرواد المساجد عامه و أ ح ب أ ن ن و ص ل ه ل أ ه ل ا ل إ س ل ا م قاطبه في هذه البلاد فوالله لسنا ممن ن يريد شرا بهذه البلاد و أ ه ل ه ا ولكننا نريد بهم خيرا ونريد بهم أ ن تتنزل عليهم بركه الله سبحانه وتعالى بتطبيق منهجه ولو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ل أ ن ه لا يمكن أ ن يكون رخاء ا ولا يمكن أ ن يكون مدا في الرزق وسعه فيه الا بتقوى الله بتطبيق شرع الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أ س ا ل الله العظيم رب العرش العظيم أ ن يؤلف بين قلوبنا و أ ن يجعلنا يدا و ا ح د ة على من سوانا و أ ن يجعل إ خ و ا ن ن ا ناصرين لنا أ ن يجعل إ خ و ا ن ن ا متفهمين لنا أ ن يجعل إ خ و ا ن ن ا محبين لنا ف إ ن ن ا والله نحبهم ونحب لهم الخير ونحب لهم أ ن يخرجوا من هذه العباءه ل أ ن ه ا لا تؤدي إ ل ى خير هذه, نصيحة. هذه نصيحتنا ة هذه ن ص ي ح والله يا إ خ و ا ن ن ا والله إ ن ن ا نحب لكم الخير والله إ ن ن ا لا نرضى لكم إ ل ا ان تكونوا في بوتقه اهل الحق والله إ ن ن ا لا نحب لكم إ ل ا أ ن نحشر جميعا يوم ا ل ق ي ا م ة تحت لواع رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ي ج ئ معنا الله يوم ا ل ق ي ا م ة على منافق النور فالحقوا بنا لا اقول هذا من باب أ ن ن ا أ ع ل ى منكم م ر ت ب ة ولكننا من باب أ ن ن ا نعتز بالحق الذي نحن عليه و أ ن ن ا نحبكم أ ن تكونون على ما نحن عليه فالحقوا بنا الحقوا بنا رجاء ن س أ ل الله أ ن يجعل قلوبكم و ا ع ي ة لهذا ا ل أ م ر اللهم في هذه ا ل أ ي ا م ا ل م ب ا ر ك ة هذه ا ل أ ي ا م التي تحركت فيها شعوب المسلمين من أ ج ل ا ل ع و د ة إ ل ى الدين اللهم خذ ب أ ي د ي هذه الشعوب و أ ي د ي أ ه ل ه ا الى الحق واجعلهم ممن ينصر دينك ويعيد ا ل ع ز ة لكتابك ولرسوله و أ ن يقيموا شرع الله الذي تحب أ ن يحكم هذه ا ل أ ر ض فانك قد ب ا ل ش ر ط ن ا ب أ ن ه م سيمكن من اهل ا ل إ س ل ا م قلت وقولك الحق وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا ن الصالحات ن م ن ع د الصالحات ذ ي ن آمنوا وعن ا ل منكم ليستخلفنهم ا في ا ل أ ر ض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن دينهم لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أ م ن ا يعبدونني لا ي ش ر ك و ن ل ي شيئا اللهم حقق لنا وعدك و أ ل ف بين قلوبنا و أ ق م لنا د و ل ة ا ل إ س ل ا م د و ل ة يعز فيها أ ه ل طاعتك ويذل فيها أ ه ل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر وتقام فيها شرائع دينك اللهم انصر ا ل إ س ل ا م و ع ز المسلمين واخذل الشرك و أ ج ل المشركين اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي افغانستان وفي الصومال وفي الجزائر والشيشان وفي كل مكان اللهم يا واحد يا أ ح د يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له م كفوا احد أ ل ف على الحق قلوبنا واجعلنا يدا و ا ح د ة على من سوانا اللهم راجع بنا إ ل ى ديننا و إ ل ى س ن ة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا في زمرته اللهم اسقنا من يده ا ل ش ر ي ف ة شربه لا نظما بعدها أ ب د ا اللهم ارزقنا الفردوس ا ل أ ع ل ى اللهم ارزقنا الفردوس ا ل أ ع ل ى اللهم اصلح اللهم اصلح شباب المسلمين في هذه البلاد وردهم إ ل ى دينهم مردا جميلا اللهم ارحم موتانا وتقبل قتلانا اللهم ارحم شهداءنا اللهم اجعلهم في حواصل طير الخضر تسرحهم في ا ل ج ن ة اللهم أ ل ح ن ا بهم غير مبدلين اللهم الحقنا بهم غير مبدلين وارزقنا حسن ا ل خ ا ت م ة يا رب العالمين واجعل آ خ ر كلامنا لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله كلمه ة نلقاك بها فتسمع لنا بها وتدخلنا ا ل ج ن ة من غير حساب ولا عذاب برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم عليك باعداد ديننا اللهم عليك بالذين يمكرون بنا ودينك اللهم عليك بهم فانهم لا يمسكون اللهم لا يمسكون واجعل تدميرهم تدبيرهم اللهم أ ر ن فيهم عجائب قدرتك اللهم أ ر ن فيهم عجائب قدرتك اللهم ارن فيهم عجائب قدرتك وانتقم منهم شر انتقام و أ ع ز أ ه ل ا ل إ س ل ا م في هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولمن أ و ص ا ن ا بالدعاء و ل و ا ل د ي ن و ل أ ب ن ا ئ ن ا و أ ز و ا ج ن ا ولسائر المسلمين والمسلمات وصل ا ل ل ه وبارك على محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا انت ا س ت غ ف ر و ا ت و اليك